Baby, <laughs> يا لي يا عين يا, يا لي بيضاء بيضاء لا كدرا يشو صفاءها نقاوة وعبيرا ألوت علي فضمني من شعرها ليل رأيت البدر فيه مني بيضاء بيضاء لا يشوب صفاؤها كليسمين نقاطا وعبيرا شعرها ليل يا ليل, يا ليل يا ليل فضمني من شعرها ليل رأيت البدر في منيرا وسكرت من خمرين خمري لخاضها وأرضى بثغر قد تألق نور بيضا شقرا احسنا لا قدرا يشوب صفونا كان يثمي وعبيرا والثلي على لاي فبمن من شان من شعر هذا الليل الليل رأيت البدر فيه منيرا وسكرت من خمرين خمرين لحاضقا وأرضى بالثور قد تألق نورا والشعرت لما مس الصدري صدرى اني اذوب صبابة وتن شان لما مس صدري صدرها اني اذوب اني اذوب صبابا وخبورا ونسيت ان العمر خير من أن العمر حلم زائل وشعرت أني قد حيت دون فنسيت ان استوى ان حلم زائد وشان اني قد خيد دهورا سلمت لحابا يا عيني سلمت لحابا وسود الغاب تخشى قفر خصت ما كان اغلى لا سعيد يا عيد يا عيد تغشانا فأرخصت موجا ما كان أغلانا فاحذر سياما بدت من قوس حجبها فالرمي يا صاحي ضرب من سجادا تحزن سقم من من قوى صح حجمها فرمي يا صاح ضرب من سجايا ما وجهها ما وجهها حين يبدو تحت غرته الاك شمس الضحى والليل يخشى القوس حاجبيا فالرمي يا صاحي ضرب من سجايا ذا يا الله يا طيب طيب حظيم ما وجهنا حين يبدو تحت غرتنا يمسي الضحى والليل يغشاك أخباك يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل جداً رنا ان ابانا لرجل غير لغو ان لي اخوات سبع تقول لك اني اسد كسر يا سلام يا سلام عيني عيني عيني عيني عين. والله تعليقك طيب نعم يا هيك نعم اه اه قالت لو ان لي اخوات ثلاث قال لغا اني اسكنك اسر قالت له ان قصرنا عال البناء قال لغا اني فوقه قصرنا للبناء قال لها إني فوقه طائر قالت له إن البحر بيننا قال لها إني سابح ماهر يا سلام يا, سلام يا سلام سلام نام الانسان كون انا ان إن جدارنا ان بعنا كنكسروا كنتلغوا ان قصرنا عاللبنا كنا لها اني فوقه الطائروا يا سلام عادي يا طيب يا عادي الله يدي لك التعليل قالته هو ان قصرنا للبناء قال لا قال اني قوقه قولوا كنت لكم ان البحر بيننا قال لنا اني سابح ماهير <تصفيق> يا سلام يا سلام يا سلام, يا سلام, يا سلام, يا سلام نعم نعم. ana ana ana ana ana ana asua ما مرس انا يا صغار بحب ودك في يا يا يوبي يا يوبي يا يوبي يا, يوب يا تزخرف الجودي علينا الجودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمثيم ماتنس انيت قالت كنت ان وجبتها هذا انيد مفارق بالموت حس يا الهي يا الهي يا الهي فكرك في الصباح وفي الغلس أني قالت كانت إن واجبتها هذا أنين بالموت خاس قالت أما يشفيك قلت لها اللقاء قالت ازيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى واصلي فذاك امر من اخذ النفس تبسمت عجبا امان من أخذ النفس قرى السعاد ضد ما اقرا انا اقرا انا نشرح فتقرؤ لي فتقرأ لي عبث جس الطبيب مفاصلي ليداوني فبكى غلي رحمة حين جات ما لي شفاه يا سعاد لعلتي li دي ان صنعت على المؤيد بالغلال <تصفيق> يا رب يا يا رب وانت صغير وانا ابن السبع ما بلغت الثمانيه يا محل الليلة الليل يا محل الليلة آ غا او يا ليلى وأنت صغيرة طل. وأنا ابن السبع ما بلغ الثمانية يقولون ليلى في العراق مريضة اي ليتني كنت طبي بالمداويه يقولون ليلة في العراق مريضة ايا ليتني كنت الطبيب المداوية وقالوا عنك سوداء حبشية ولولا سواد المسك من يقولون ليلى ايه ليلى ليلى ايه ليلى يقولون ليلى في الغيران قمر يض المداوية وقالوا عنك سوداء خبشية ولولا سواد المسك من قولونا يقولوا هي يتون ولولا سواد المسك ما